بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسيب ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم مددوا وبنين شهودوا ومهت له تمهدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لأياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إن إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر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 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاد ولا يرتاد الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ول يقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا ماذا أراد الله بهذا مثلا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 ما شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة